أنا عندي جملتين لا يجوز أن أقول الجملة الأولى أو الثانية اللي أنت ذكرتها دون أن أقول الأولى نعم. الجملة الأولى أن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة كانوا أمسن قوم قليلوا الأدب أدبهم مطعون فيه بس آه بس مش شوية دي ده. لا لا مش شوية مش شوية لأنه ما فيش نص على كفر من يسم صحابيا فيما عاد السيدة عائشة لما جاء في القرآن الكريم أو إنكار ما ذكر عن الصحابة في القرآن الكريم ممن ذكر عنهم أشياء إنكار هذا كفر لأنه إنكار القرآن لا لتعلقه بصحابه